رجل يقول لي جار سيء الخلق ويؤذيني كثيرا هل أدعو عليه وماذا أقول في رواية للترمذي بطريق حسن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كلمات من الفزع أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومنها مزات الشياطين وأن يحضرون وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فاعلقه عليه وفي روايه لابي داود والنسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم